الاخ الاو يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون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 لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلشون وما ظلمناه وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا رب قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق فيكارَهُن أم أبرموا أمرا فإننا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم نجواهم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 سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش ما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي عدو O, الذي في tengeren, a tengeren, الأرض tengeren, a الذي a tengeren, a tengeren, a tengeren, في الارض اله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعة وعِنْدَهُ وقده علم الساعة وإليه ترجعون